بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أسأل الله تبارك وتعالى أن يفعنا واياكم في القرآن العظيم أن يرفعنا به درجات يوم القاح وقبل البدء بالجزء الثامن نبه على أنه مر معنا في التفسير أخطاء ونبهت عليه في أثناء القراءة لكن تبين لنا بأن هناك نسخة مصححه فلذلك يعني ما نبهنا عليه من قد استدركه هؤلاء المشايخ العلماء الكرام واليوم ان شاء الله نبدأ بتفسير الجزء الثامن من كتاب المختصر في تفسير القران الكريم طبعا.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 وكذلك جعلنا لكل مهين عدوا من الشياطين له انسهم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 فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم ولتصرى إليه أفدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليحفروا وليقتربوا معهم مقتربون ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقبلوه لأنفسهم ويبتضوه لها وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والاثام أفغير <تصفيق> الله لابتغي حملا وهو الذي الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره هل يعقل أن أقبل غير الله حكما بيني وبينكم فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا لكل شيء واليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصار الذين أعطيناهم الانجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك مشتملا على الحق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 إن كنتم مؤمنين حقا ببراهينه الواضحة من فوائد الآيات الهدف الأعظم للعبد اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويرجعون ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته من انصاف القرآن للقلة المؤمنة العالمة اسناده الجهل والضلال إلى أكثر الخلق من سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجن للأنبياء وأتباعهم لأن الحق يعرف بضده من الباطل القرآن صادق في أخباره عادل في أحكامه لا يؤثر في أخباره على ما يخالف الواقع ولا في أحكامه على ما يخالف الحق وما لكم لا مما ذكر اسم الله عليه، وقد ما ما الذي يمنعكم أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الله ما حرمه عليكم فيجب عليكم تركه، إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة فالضرورة تبيح المحظور وان كثيرا من المشركين ليبعدون اتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسده جهلا منهم حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميثة وغيرها ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحام وغيرها إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا واتركوا ايها الناس ارتكاب المعاصي في العلانيه والسر ان الذين يرتكبون المعاصي في السر او العلانيه سيجزيهم الله على ما اكتسبوه منها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفست وإن الشياطين يروحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أضعتموهم انكم لهم ولا تأكلوا أيها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر عليه اسم غيره او لا وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيته وإن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة وإن اطعتموهم أيها المسلمون فيما يلقونه من الشبه لإباحة الميتة كنتم أنتم وهم سواء في الشرك كان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 منفعه المؤمن ليست مقتصرة على نفسه بل متعدية لغيره من الناس فمن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 بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته، وكما جعل الله حال الضال بهذه الحاله من الضيق الشديد يجعل العذاب يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به. وهذا صراط ربك مستقيم. قلنا الأيات يذكرون. وهذا الدين الذي شرعناه لك أيها الرسول هو صراط الله المستقيم الذي لع جاج فيه قد بينا الآيات لمن له وعي وفهم يعي به عن الله لهم دار السلام من ربهم وهو وليهم بما كانوا يعلمون لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة والله ناصرهم ومؤيدهم جزاء على ما كانوا يعملون من الصالحات ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترت من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع دعبنا بدعب وبلغنا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 عارف كده، من بقول لك هذه النسخة الجديدة أنا فندلان ما ما في إشكال أنا قصدي حتى لا لأن لأنه هذا يسجل فأكون بصحح شيء بيكون يعني مصحح في إشكال مصر تتحملوني يعني ما شيء وإذا الشيخ وراها الشيخ حلا اذا واحد والله خيب يجيب المسخه الجديده للجماعه ما هذا بيقصر يعني اي حاجه جديده هنا هذا من خيطان حول كل حين يعني هذا الراي يا جماعه تحملواني يعني من فوائد الايات سنه الله في الضلال والهدايه انهما من عنده تعالى أي بخلقه وإيجاده وهما من فعل العبد باختياره بعد مشيئة الله ولاية الله للمؤمنين بحسب أعمالهم الصالحة فكلما زالت أعمالهم الصالحة زالت ولايته لهم والعكس من سنة الله أن يولي كل ظالم ظالما مثله يدفعه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه ذلك أن لم ربك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 ولم تفوتوا ربكم بالهرب فهو آخذ بنواصيكم ومعذبكم بعذابه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عامل فسوف تعلمون من تقول له حاقة الدار إنه لا يفبح الظالمين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 وَهَذَا لشركائنا فما كان لشركائهم فَلَا يصل إلى الله وما كان لِلَّهِ فَهُوَ يصل إلى شركائهم ساء وَابْتَدَعَ الْمُشْرِكُونَ وابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قسمة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 يُضِلُّوهم وَلِيُلْبِسُوا عَلَيْهِم دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فعلوا فذرهم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 المشركين وافترائهم الكذب على الله فإن ذلك لا يضرك وسلم أمرهم لله من فوائد الآيات تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب. ذم الله المشركين بسبع صفات هي الخسران والسفاهه وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم اتباع الشيطان موجب للشراف الفطرة حتى تصل لاستحسان القبيح مثل قتل الأولاد ومساواه أصنامهم بالله سبحانه وتعالى وقالوا هذه للانعام ويكون هذه أنعام وزروع ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم وهذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها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 in our behalf of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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ عَلَى الله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 والزيتون ما متشابها وغير متشابه قلوا ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرخوا إنه لا يحب المسرخين والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق ومرفوعة عليها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 والذي أباحه لعباده فليس للمشركين تحريمه ومن أنعمهم لذو الفرشة كل مما رزقكم الله لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم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 I uh -huh. لكم ثمانية أصناع من الضأن زوجين ذكرا وأنثى ومن المعز اثنين قل أيها الرسول للمشركين هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلّة الذكورة فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الإناث أم أنه حرم الأنثى لعلّة الأونثى فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الذكرين أم أنه حرم ما اجتملت عليه أرحام الأنثى لعلّة اجتمال الرحم عليه فإن قالوا نعم فقل لما تفرقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره ثارة وتحريم إناثه ثارة أخبروني أيها المشركون بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعوكم أن تحريم ذلك من الله ومن الذب لثنين ومن القبل لثنين كلما ذكرني حرم أنوقي أن اشتمل بقية الأصناف الثمانية هي زوجان من الإبل وزوجان من البقر قل أيها الرسول للمشركين الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاشتمال الرحم عليه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 قُلْ لَا أَجْلُ فِيْنَا <تصفيق>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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي بُهور ومن البق من البق الغني حرمنا عليهم شُرُومهما إلا ما حَلَّس بُهورهما أو الحوايا أو مختل طبيعًا ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورهما أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم كالاليه والجنب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 وعدم معاجلته لكم بالعذاب وقل لهم تحذيرا لهم إن عذابه لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثام سيقول الذين أشركوا لو الله ما ولا o el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 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون قل أيها الرسول للناس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 لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم بعدل ولو كان ذا الله اوبوا ذلكم وصركم به لعلكم تذكروا وحرم ان تتعرضوا لمال اليتيم وهو الذي فقد اباه قبل البلوغ الا بما فيه صلاح ونفع له وزياده لماله حتى يبلغ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 وحرم عليكم نقض ما عهد الله إن عاهدتم الله أو عاهدتم بالله بل يجب عليكم الوفاء بذلك ذلك المتقدم ذلك المتقدم أمركم الله به أمرا مؤكدا رجاء أنت تتذكروا عاقبة أمركم وأن هذا صراط مستقيمة تتبعوا ولا تتبعوا السبل فتقرق بكم وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال وطرقه بل يجب عليكم اتباع طريق اتباع طريق الله المستقيم الذي لعوي جاج فيه